ما ننفخ من آية أو ننفها نأتي لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك التماوات والأرض وما لكم من دون الله أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كما سئل موسى من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ كَثُرَ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا فسارا فتدم من عند انفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينا لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بطير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا إن قابطين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا من يحزنون